التفت في كنيسه كبيره جدا فكان في واحد شاب ومعق قسيس هو قسيس وماسك الانجيل وقاعد يقرا بصوت عالي خطبه يسوع يسوع يعني عيسى اذ وكان وشغال يخطب قلت للشباب شباب ليش ما نروح نتكلم معهم الاسلام كتبوا بده يكون بطل وذري قال له يا شيخ طيب هذا يمكن ممنوع قلت اسمعوا نوع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 تروحون معي الله يحييكم ما بتروحون اجلسوا قال لي الشيخ طيب انت بهلاء قلت لهم احد بيروح معي قالوا لا بصراحه احنا واحد كان انا مشغول والثاني بنجلس بالباك والثالث المهم ذهبت اليه وقابلته مبتسم كده متلطف وقلت له هيد جود مورنينج ما ادري جود ايفنينج و... وطب واغلق كتابه ونظر اليه وابتسم وقرت عليه قلت له انت تقرا من الانجيل قال نعم قلت ما شاء الله انا ا ا وديته في الانجيل من زمان ممكن ارى قال نعم وصرح يعني وراني الانجيل قلت طيب انت الان تدعو الناس الى النصرانيه قال نعم قلت ادعني شلون تبص النصراني فتدعني ادع لي النصراني علمني وشي جوعاد الشباب السعوديين فمثال انك تحب المسيح كنت انا احب المسيح معي الخطيب الثاني جاء قال طيب ما دام الله يحب ان يكون عنده اولاد ليش ما عنده الا ولد واحد ليش ما عنده 10 ولا 20 ولد قال ها جيت صح انت تقول انت الله عنده ولد اسمه عيسى صح قال نعم قلت ما دام الله يحب ان يكون عنده اولاد ليش ما صار عند الله 10 اولاد ولا 20 ولد؟ قول ليش ما صار عنده ولد وبنت؟ ايش كذا بس ولد واحد بس انا لو ما عندي لا ولد وانا احب الاولاد تفرت نفسي اتزوجت لحد ما يصير عندي اولاد كذا قام مناظره القسيسه قام انت مناظره القسيس شاف القسيس قال اي دونت نو قالت هي اي دونت نو قال هو اي دونت نو كل طيب انا بقرا عليه ساقرا عليكم كلامي واعطوني ايش الفرق بينهما قالوا تفضل اسمعوا قالوا طيب قلت انتم هل سبق ان سمعتم كلاما عربيا قالوا لا هل سبق قراتم شيئا عن الاسلام قالوا لا هل سبق تكلمتم مع عرب قالوا لا قلت زين هذا اللي ابغاه اسمعوا الان ابي اعطيكم كلام عربي جملتين واعطوني ايش الفرق بينهما قالوا طيب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 يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا قلت هذا الكلام الاول قالوا طيب قلت خذوا الكلام الثاني قالوا نعم قلت ذهب احمد الى السوق واشترى تفاحا ثم رجع الى بيته وضيع المفتاح ثم طرق باب جاره ففتح له الباب رتلت من القران وجبت كلام من عندي ورساله قلت هل اكتشفتم فرقا بين الكلامين جاله العجوز ايه yeah. قلت ما فهمت شيء قالت لا ما فهمت شيء قلت اذا كيف عرفت ان هناك فرقا بدل ما فهمت شيء كيف عرفتي ان في فرق قال في قلبي ترّج والله يا جماعة كذا قدّت قدرها يجال في ميهات قلبي قلت ايش اللي حصل في قلبك قال سائدين تنو لكن الكلام الاول لما سمعته منك قلبي قام ينتقض معه والكلام الثاني عادي قلت طيب تتوقعين الكلام الاول ايش قالت الكلام الاول كلام الله والله العظيم هذا اللي حصل والشباب كانوا يصورون بالجوالات جارت الكلام الاول كلام الله اي ما قال كلام الله قال كلام البروفيت كلام النبي اللي جابه من عند الله قال كلام البروفيت مو هو بيتكلم البروفيت قال كلام الله والكلام الثاني سلامه بعدين قال يمكن القصيده يمكن اغنيه انا ما ادري فكل هذا الكلام الاول يختلف عن الكلام الثاني شوفوا يا جماعه ليس انني لن اتكلم عن تاثير القران لكن ساتكلم للواحد يكون عنده جراه لتقديم ما عنده جراه النقاش